وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُغْنِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 قُمْ يَدْخُلُنِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّونَ عَلَىٰ آذَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ فَالَّذِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلَنَّهَا لن حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتمه فإنكم غالبون، فعلى الله فتوكلو، فعلى الله فتوكلو إنكم مني.